صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من ولاه أما بعد مع الدرس 28 من دروس شرح الشاطرية ومع درس في التطويق بالقراءات السبع من سورة البقرة مع الآية الثانية عشرة من قوله تعالى ألا إنهم هم المرسلون ولكن لا يشعرون ألا إنهم مد منفصل في القراء فيه على أربع مراتد برش وحمزة بالمد المشبع ستة حركات قالون ودوري أبي عمرو لهما القوص أكثر القصر والتوسط القصر حركتان والتوسط أربع حركات وابن كثير والسوسي القصر حركتان باقي القراء لهم التوسط ألا إنهم, إنهم سنة الميم قالون بخلاف ابن كثير قولا واحدا هم المفسدون, هم المفسدون هنا الميم بعدها ساكل فهي مضموة لكل القراء وصلا ولكن لا يشعرون ما فيها آخنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون هذه الرواية قالون على قصر المنفصل وسكون الميم واتفق معه أبو عمر البصري لات الآن بصلة الميم مع القصر كذلك ويتفق معه ابن كثير ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ثم التوسط لقانون بسكون الميم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون اتفق معه أصحاب التوسط دوري أبي عمرو في الوجه الثاني وابن عامر وعاصم والكسائي ثم الآن نأتي برواية ورش واتفق معه حمزة ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم قيل الإشمام لهشام الكسائي في القاف اسماء من كاسة القاف الضم طيل لهم إضغام متماثلين كبير للسوسي وما كان من يثلين في كلمتيهما فلابد من إضغام ما كان أولا مع القصر والتوسط والطول لهم آمنوا سنة الميم التي بعدها مزد قطع. قالون بخلاف فيكون إذا له السكون ولو الصنة والصنة تكون بالقصر أو التوسط كالمد المتفصل له ابن كثير الصنة مع القصر ورش الصيلة مع المد المشبع ست حركات السكتب خلق بخلاف الباقون لهم سكون المين آمنوا مد بدل في ثلاثة البدل لورش كما آمن مد منفصل ومد بدل كما هذا مد منفصل آمن مد بدل كما آمن الناس قالوا أنؤمن مد منفصل قالوا أنؤمن مد منفصل في على أربع مراتب أنؤمن أبدل الهمزة واو في الحالتين ورش والسوسي وحمزة عند الوقف كما آمن كذلك هذا مدم منفصل كما وادم كما آمن آمن مد بدل ثلاثه البدل لورش السفهاء مد متصل فيه القراء فيه على مرتبتين وصلا ورشه حمزه بالمد المشبع ست حركات والباقونه بالتمتص لا حينما نقف على كلمه السفهاء ووقف عندها اولى نعم يقول لحمزه وهشام خمسه اوجه اولا إسقاط الهمزة مع القصر والتوسط والطول وسيأتي تطبيقه إن شاء الله والتسهيل بالرون مع المد والقصر قلب أقول يحققون وحينما نقف على كلمة السفاء لغير حمزة وإشام يكون لورش ثلاثة أوجه وهي المد ستة حركات مع سكون الهمز مع إشماء المد ستة حركات مع سكون الهمزة المادة ست حركات مع الإشمام سكون والإشمام المادة ست حركات مع الروم في الحمزة باقي القراء غير ورش وحمزة وإيشام لهم التوسط أربعة حركات يقفون بالتوسط أربعة حركات أو خمس حركات في وقت التواصل او المادة ست حركات بالسكون المحض ومثلها بالإشمام والروم مع التوسط أربعة أو في وقت في ضيف خمس فيكون لهم ثمانية أوجو عند الوقف على السفهاء يعني الرومية على أربعة حركات أو خمس حركات نعم ألا إنهم لو وقف لو وصلنا كلمة السفهاء ألا أهل سما يذلون الهمزة الثانية وا ولا وتسهيل الأخرى في اختلافهما ثم تفيء إلى ما جاء وما نشاء أصابنا مثل نشاء أصابنا نعم ألا إنهم مد منفصل قرافي على أربعة مراتب إنهم صلت النيم لقالوا بخلاف وابن كثير قولا واحدا إنهم هم السفهاء مد متصل ولكن لا يعلمون ليس فيه خلاف وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء هذه رواية قلون على قصر المنفصل وسكون المين واتفق معه دون أبي عمر لا بعد ذلك بتوسط المنفصل لقالون ومن يوافقه وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء هذه رواية قالون بتوسط المفصل على سكون الميم واتفق مع دوري أبي عمرو وابن ذكوان وعاصم. ثم نأتي بصلاة الميم لقالول مع القصر ويتفق معه ابن كثير وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء هذه روايات قالون وقراءة ابن كثير ثم توسط الصلة وتوسط المنفصل لقالول خاصة لا يتفق معه أحد على هذا الواجب. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كما آمَنَ الناس قَالُوا قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمن السُّفَهَاءُ هذه رواية قلول في الوجه الرابع لا ثم ناتي بعد ذلك بروايه ورش وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ كما آمن الناس قالوا قالوا أن منكما آمن السفه هذا هذيل ورش على قسم البدل ثم مع توسط البدل هكذا وإذا قيل لهم كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ثم مع مد البدل ست حركات هكذا وَإِذَا قِيلَ قالوا قالوا انؤمن كما منا السفهاء الان لاتئ بروايه السوسي واذا قيل لهم امنوا برواة هشام وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء بدون همز هذا وجه المد ثم مع التوسط كما آمن السفهاء ثم مع القصر كما امن السفها ثم الروم بالتسيم مع المد والقصر هكذا كما امن السفاو هذا مع المد ثم مع القصر كما امن السفاو نعم ثم قراءه حمزه واذا قيل لهم امنوا كما بدون همز مع المد كما آمن السفهاء بدون همز مع, القصر مع التوصل ثم الوجه الأخير مع القصر كما آمن السفهاء ثم الروم بالتسهيل مع المد والقصر هكذا كما آمن السفهاء كما بقي عندنا الكسائي واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن هذه قالوا مع القصر ومع السكون واتفق معه ابو عمرو ثم ناتي بصيغه الميم مع القصر كذلك ويتفق معه ابن كثير الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ثم توسط المنفصل مع السكون لقالون الا وأتفق معه دولا بعمر وابن عامر وعاصم الكسائي، ثم اصلى على التوسط لقانون خاصة. ألا إنهم السفاه ولكن لا يعلمون. الآن لقرأ لورش بالمد ست حركات واتفق معه حمزة. ألا فإذا لقوا الذين آمنوا آمنوا مد بدل في ثلاثه بدل الورش قالوا آمنا قالوا مد منفصل آمنا مد بدل فإذا خلوا الى النقل الورش والسكت دخلت بخلاف وصلا اذا وقفنا على كده كلمه واذا خالفوا الى يكون لحمزه النقل والتحقيق ودخلف وجه ثالث وهو السكت شياطينهم قالوا سلة الميم لقالون بخلاف ابن كثير قولا واحدا قالوا إن مادة فصل القرافي على أربعة مراتب إن مع قوم سلة الميم مع إنما سلة الميم التي بعدها همزة لقالون بخلاف ابن كثير قولا واحدا ولورش السلم المد مشبع ست حركات والثابت لخلد بخلاف هل يقون لهم سكون الميم قالوا إن معكم قوم إنما نحن مستهزئون أستاذ يقول فيها عند الوقف بالنسبه للورش يعمل يكون تحول من مد بدل إلى مد عارض للسكون لأن المد العارض للسكون أقوى من مد البدل فالاقوى يعمل به ويلغى الضعيف فيكون لورش عند الوقف ثلاثه توجد كما القراء لكن يبدا له يوقف له بالمد المشرح اولا ثم بالتوسط ثم بالقصر ولحمزة عند الوقف على لفظ مستهزئون ثلاثة أوجه التسهيل بين بين على المذهب القياسي والدليل وفي غير هذا بين بين الإبدال ياء على المذهب النحوي والدليل والأخفشه بعد الكسر والضم يبدل بياء والحث على المذهب الرسمي والدليل ومستهزئون الحث فيه ونحويه لا نبدأ برواك قالون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلُوا إلَى شَيَاطِينٍ قَالُوا قالوا إِنَّمَا قُم إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ هذه واتقون على قصر المفصل سكر الميم واتفق معه أبو عمرو البصري. لا ت الآن سكت الميم على القصر كذلك ويتفق معه ابن كثير. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمُ قَالُوا, قالوا إِنَّا مَعَكُمُ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ هذه دواة قانون واتفق معه فيها ابن كثير نأتي بتوسط منفصل لقانون مع سكون المين وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا, قالوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ أبي رواه قلوم المنفصل وسكون النيم واتفق معه دوري أبي عمر وابن عامل وعاصم والكساء أصحاب التوسط. لكن الان بسنه المين مع التوسط لقالون كذلك وهذا وجه خاص لقالون واذا لقوا الذين امنوا قالوا رواية ورش وإذا نقل الذين آمنوا الورش كما قرأت الآن يجوز له في العارض للسكون ثلاثة توجه الطول ست حركات أو التوسط أربع أو القصر حركتان ثم مع التوسط البدل يجوز له وجهان المد المشوعة ست حركات أو التوسط وإذا لقل الذين التوسط قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون وعلى وجه مد البدل لا يأتي في العرض السكون الا الا المد المشوعة 6 حركات هكذا واذا الذين وإذا خلوا إلى شياطينهم قَالُوا قالوا إِنَّمَا معكم إنما نحن مستهزئون بات الآن إلى قراءة حمزة وَإِذَا لقوا الذين آمَنُوا قالوا على المذهب القياس. قالوا إنماكم إنما نحن مستهزيون. هذا وجه الإدال على المذهب اللحوي المسند إلى الأخفش أو المروي عن الأخفش. قالوا على حسب المذهب الرسمي نأتي بوجه السكت الخلف على الساكن المفصول وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا وإذا لقوا الذين إلى شياطين يستهزئ بهم ويمدّهم بهم وصلة الميم لقانون بخلاف ويمدّهم كذلك السلة لقانون بخلاف وبن كثير قولا واحدا في الكلمتين في طغيانهم كذلك السلة لقانون بخلاف وبن كثير قولا واحدا وفي طغيانهم أمال الدور عن الكساء الألف في طغيانهم وإطجار أنصار تميم وسريع ونسار والباري وبائكم تلا وأذانيم طغيانهم. عنه الجواري تمثلا يعني دور الكسان يمين لطغيينهم وحده ولا يشترك معه أحد ولا يقللها أحد بل الإمالة خاصة بدور الكسان الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون هذه رواية قانون بسكون الميم واتفق معه كل القراء ما عدا ابن كثير لاجل نواء دور الكساء نأتي بالصلة الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون هذه رواية قالون بصنة الميم معه فيها ابن كثير الآن نأتي بإمالة دور الكساء الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلاله أولئك مد متصل القرار فيها على مرتبتين ولحمزة عند الوقف التسهيل مع المد والقصر أولئك الذين اشتروا الضلاله كلمة الضلاله لو وقفنا عليها يميلها التأنيث الكسائي قولا واحدا بالهدى أمال لغ الهدى حمزة والكسائي إمالة كبرى والتقليل لورش بخلاف وحمزة منهم الكسائي وبعده أمال زوات اللهي حيث تأصلا آآ فذراء ورش بين بين وفي أراكهم وذوات اليالة والخلف جمالة هذه الأدلة للإمالة والتقليل فما ربحت تجارتهم وصلت الميم لقالون بخلاف ابن كثير قولا واحدا وما كانوا مهتدين ليس فيها خلاف أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين هذه الواد قانون بسكون الميم اتفق معه فيها ابو عمرو البصري وابن عامر وعاصم ثم ناتي بصلاه الميم اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين رواية قالون بصلاه الميم واتفق معه فيها ابن كثير مات الآن برواية ورش بالمد المشبع مع فتح لفظ الهدى ثم تقليله أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين نأتي بعد ذلك بإمامة حمزة أولئك اشتروا الضلالة بالهدي فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين لأتي بتوسط مع الذين اشتروا فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين بهذا نكون قد من هذا الدرس ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فالحمد لله رب العالمين أعيد الآية الأخيرة للتطبيق بالقراءات السبع في طريقة التي ارتضاها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين هذه اللواية قالون نعطف عليها صلة الميم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين نعطف إمالة الكسائي على التوسط أولائك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين تعطس رواية ورش الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين تأتي بالتقديد لورش أولئك أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين يتبقى عندنا الآن حمزة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين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 فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي غُلُمَاتٍ لَا يُبَصِرُونَ نأتي برواية ورش فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ وتركهم في ظلمات لا يبصرون نعطف كراءة حمزة وتركهم في ظلمات لا يبصرون نأتي بصلاة المملك قالوا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم, وتركهم في ظلمات لا يبصرون فأتي بتوسط المنفصل مع السلل فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ صم بكم عمي فهم لا يرجعون